بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون عن نبأ العظيم عن النبى العظيم، الذي هم فيه, فيه, فيه مختلفون، كلا تعلمون كلا سيعلمون ثم ثم كلا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ نجعل سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ, أوتابا والجبال أوتابا وَخَلَقْنَا أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَا أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ هِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فوقكم سبعا شِدَادًا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 أنزلنا من المعصرات ماء أنتججه ليرق به, به حبا ونباتا وجنات ألف وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا يوم فخ في الصور فتتون أبواجا وفضحات السماء فكانت أبوابا وفضحات الجبال فكانت سراة وسيرة الجبال فكانت سراة إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين لا بثينة فيها أحقابا. لا فيها أحقابا. لا يذوقون فيها ضد ولا شرابا. لا يذوقون إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء انفاقا جزاء انفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا, وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتاباً وكل شيء صيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين طين مفازا هائقا واعنابا هائقا واعنابا وكواعبا أترابا, وكواعب اترابا وكاسا, دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا فيها لغوا ولا جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء رب السماوات, وما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا, لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفّا لا لا يتكلمون. يوم يقوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء تقد إلى ربه ماذا؟ فمن شاء كَمَا عَذَابًا عذابا قريبا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ عَذَابًا يوم ينظر المرء مَا قدمت يداه